دعاء من أصابه شك في الايمان يستعيد بالله وينتهي عما شك فيه ويقول آمنت بالله ورسله ويقرا قوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم